النشره الاخباريه النشره الاخباريه جناجناجنا جنن لله سرنا سرنا سرنا حب لله جناجناجنا جنن لله سرنا سرنا سرنا لله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نقدم لكم نشره عن اخبار الدوله الاسلاميه ليوم الثلاثاء الرابع من ربيعٍ الثاني لسنة الفٍ واربعمائةٍ واربعين للهجرة نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين هلاك وإصابة سبعةٍ من البكك المرتدين في الشحيل اعطاب جرافةٍ وقنص جندي من الجيش المصري المرتد في ولاة سيناء البداية من ولاية الشام هلاك وإصابة سبعةٍ من البكك المرتدين في الشحيل من الخير بعد توكل على الله قامت مفرزة أمنية من جنود الخلافة أمس باستهداف سيارة تقل عناصر من البكك المرتدين بالأسلحة الرشاشة في بلدة شحيل ما أدى لهلاك وإصابة سبعة منهم ولله الحمد على توفيقه وفي البركة بتوفيق الله ومنه قامت مفارز الإسناد أمس باستهداف مواقع الجيش النصيري المرتد في قرية الخيرات بثمان قذائف هاون عيار مئة ملم كما استهدفوا أيضا مواقع الجيش النصيري المرتد في مدينة البكمال وأطرافها بثنتين واربعين قذيفة هاون عيار مئة وعشرين وكانت الإصابات محققة وأيضا استهدفوا حافلة ركاب للجيش النصيري المرتد بقذيفة اس بي جي ناين على أطراف المدينة ذاتها ما أدى إلى تدمير الحافلة ولله الحمد على تسديده وعلى صعيد آخر أصدر المكتب الإعلامي تقريرا مصورا لجانب من استهداف تجمعات البكك المرتدين في بلدة البحر شرقي ولله الحمد ننتقل إلى ولاة سيناء اعطاب جرافة وقنص جندي من الجيش المصري المرتد في ولاة سيناء بتوكر على الله تعالى جنود الخلافة يفجرون عبوة ناسفة على جرافة للجيش المصري المرتد غرب مطار العريش أمس ما أدى عطابها. كما تمكنت مفارز القنص أمس من استهداف جندي من الجيش المصري المرتد في كمين الغاز جنوب العريش ما أدارها لهلاكه ولله الحمد والمنه وإلى ولاية العراق من شمال بغداد تم بفضل الله أمس تدمير كاميرا رصد حرارية للجيش الرافضي المرتد إثر استهدافها بنيران جند الخلافة في بلدة البفراس بمنطقة المشاهدة ولله الحمد على توفيقه وفي صلاح الدين بعون الله ومنه استهدف جنود الخلافة بأسلحتهم القناصة عنصرين من الحجز الرافضي المرتد في منطقة سوريشناس شمال سمراء أمس ما أدى لهلاك أحدهم وإصابة الآخر ولله الحمد على تسديده أما في ديالا فتم بحول الله أمس استهداف منزل رافضي بعبوة ناسفة في قرية مبارك بمنطقة خانقين ما أدى لأضرار مادية ولله الحمد واخيرا إلى ولاة الصومال بتوفيق من الله تعالى اغتال جنود الخلافة بنيرانهم عنصرا من المخابرات الصومالية المرتدة في احد اسواق مدينة افجوي امس ولله الحمد على توفيقه وفي الختام هذا تذكير باهم ما جاء في النشرة من عناوين هلاك واصاوة سبعة من البكك المرتدين في شحيل اعطاب جرافة وقنص جندي من الجيش المصري المرتد في ولاة سينا وتقبلوا تحية إخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يردي بغيا أعيا طوبى لما لباه يهوى حقا لقيا تبني سرحا يمنا يردي بغيا أعيا طوبى لما لباه يهوى حقا لقيا تبني سرحا يمنا يردي بغيا أعيا طوبى لما لبى يا هو حق الوفياء تبني صرحا يرناه يردي بغيا اعيايا طوبى لما لبى يا هو حق الوفياء تبني صرحا يرناه يردي بغيا اعيايا